بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل طاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى علمه شديد القوى وهو مصرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أوعدنا فأوحى إلى عبده ما كذب الفؤاد ما رآه أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سجرة المنتهى عندها جنة المحوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ماذا غالبطر وما طرى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرعيتم الله والعزى ومناف الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله العنفى تلك إذا قسمة ضيذا إن هي إلا أسماء سميتهمها أنتم آباءكم ما أنزل ما أنزل الله بها من سلطان. أي يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى مِنْ من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله إلا من بعد أن يغزن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية العنسى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا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 ويجزي الذين احترموا بالحسن الذين يجتنبون كذباءر العثم والثواحش إلا اللمم إن إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشعكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تدكوا أنفسكم هو أعلم بمن استقى أفرأيت الذي سولى وأعطى قليلا وأكدا أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وَإِذَا رَاعِي مَالِ ذِي وَفَاءٍ أَلَّا تَزِرُ وَعْزِرَةً وِزْرَ أُخْرَى وَأَنْ لِيَتَلِلِ الْعِلْمَانِ مَا سَعَى وَأَنْ نَسَعَيَهُ سُوَفَ يُرَاقَ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءُ الْأَوْفَى وَأَنْ عِلَى رَبِّكَ الْمُتَّهَى وَأَن وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو خَلَقَ وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والعنثى من نطفة إذا سمنا وأن عليهم النشأة الأخرى وأنه هو وأنه هو رب الشعرا وأنه أهلك عادل فَمَا وتمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتكة أفوا فغشاها ما غشا فبأي ربك هذا نذير من النذر العولى أزفة الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم تامدون فاسجدوا لله وعبدون